"'غير المغضوب عليهم ولا الضالين' "'أمين' "'سبحان الذي أسرى بعبده ليلا "'من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل الَّا تَتَّخِذُ مِن دُونِي وَكِيلَ ذُرِّيَةٌ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ولا تعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد بَعَثْنَا بعثنا عليكم عبادا لنا اولي شديد وليبئس سن شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفر ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا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 وَجَعَلْنَا آيَةً نَهَارًا مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا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 كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها اخر فتقعد مذموما مخذولا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلَّا إِلَّا يَهُوَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغْنَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَوْفَ فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا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 وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم, فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مظلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط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 ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا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 مدحورا أفأصفقكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناث إنكم لا تقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا أَللَّوْ كَانَ مَعَهُ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبِتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا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 تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا, فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بين ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ربكم اعلم بكم ان يشا يرحمكم او ان يشا يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض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 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم اقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن قانونة الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة او معذبوها او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا ان نرسل بالايات الا كذب بها الاولون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 فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروبا ك عليهم سلطان. كَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الذي يُسْجِيلُ لَكُمُ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن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 أَمْ ام ان ان يعيدكم فيه تره اخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى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 ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا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 وَإِذَا أَمَسَهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسَ قُلْ كُلُّ يِّ يَعْمَلُ عَلَى شَكِيلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيَ تُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلَّا قَلِيلًا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 او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه تقبيل او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن من لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يَهْدِ الله فهو المعتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم الْقِيَامَةِ على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أَإِذَا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّأَنَا آتِيهِم بِآيَاتٍ ۖ ربي إذا لأمسكتم, لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني لَ إِجَ أَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِيععونُ إِِّي لَأَوُّْ كََامُ سَ مَسحُورَا قَالَ لَقدَدْ عَِْتَمَا أَنزَلَهَاُ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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مك ونزلناه قل آمنوا به <تؤمنوا> إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون, يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا, سبحان ربنا كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل الله او ادعوا الرحمن ايا تدعوا فله الحسنى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 ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره